İnna azelna alik al Kitab al insan bil Hakkı, fman ihtedaf alı Nefsi, vman zlla f inna ma الليل الليل الله الله يتوفى في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخر الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قُلْ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْطِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير